أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا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 117. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا 118. قل كل, كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا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 شنا لنذهبن بالذين أوحينا إليك ثم لا تجد لك فيه علينا وكيلا